بسم الله قال قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قوله عز وجل أفغير دين الله يبغون أن يطلبون غير دين الله جل وعلا فغير معمون مقدم ليبغون لي واصل الكلام أيبغون غير دين الله وهذا استفهام إنكاري على هؤلاء المعرضين الذين يطلبون غير ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فانكر الله جل وعلا عليهم هذا الطلب الذي هو يخالف الفطرة فإن دين الله سبحانه وتعالى موافق للفطرة وهؤلاء أهل الكتاب يطلبون غير هذا الدين وهكذا أيضا جميع الكفار فإنهم يطلبون غير هذه الملة وغير هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يبتقي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه وهذه ملة إبراهيم حنيفية السبحة فلا يرغب عن هذا الدين إلا سفيه كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه وهؤلاء أهل الكتاب وغيرهم يرغبون عن هذا الدين ويبغون غير هذا الدين ويطلبون غير هذا الدين غير دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وهذا استفاة من كاري فما يعراب غير يا محمد محمد ما يعراب غير أَعْنْدَ مَن ما أتفضل فعل مقدم ليبغون أَيَبْغُونَ غَيْرَ دِينِ اللَّهِ هَأُولَاء واضح قال رحمه الله قوله عز وجل أفغير دين الله يبغون وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فادعى كل واحد أنه على دين إبراهيم صحيح وهذا قد تقدموا الكلام عليه فالنصارى ادعوا أن إبراهيم منهم والله قال لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا فرد على الطائفتين التي زعمت أن إبراهيم منهم وأنهم على دين إبراهيم فرد الله جل وعلا هذه الدعاوة بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فهو على الحنيفية وهو على الإقبال عن الله سبحانه وتعالى والإعراب عما سواه فنعم ادعت كل طائفة من أهل الكتاب أنهم على دين إبراهيم وأن إبراهيم منهم قال ذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فادع كل واحد أنه على دين إبراهيم عليه السلام واختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم هذا هو الحق كنا الفريقين بريء من دين إبراهيم أنتم مشركون ومثلثون عن النصارى وهكذا أيضا اليهود فإنهم اتخذوا عزيرا ربا عظموه وبلغوا به إلى درجة الربوبية في التعظيم فعبدوه وهكذا النصارى أن له عيسى عليه الصلاة والسلام وهذا ليس بدين إبراهيم وما كان من المشركين وأنتم مشركون قال اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا فريقين بريء من دين إبراهيم عليه السلام فغضب وقالوا هكذا أهل الأهواء وإن لم هذا ولا نعلمه هكذا أهل الأهواء إن لم تحكم لهم يغضبون عليك وربما يبينونك ويهجرونك ويحذرون منك إذا رأوا خالفت ما يريدون وخالفت أهواءهم فإنهم يعادونك جدا ويتبرؤون منك ويغضبون عليك ويحذرون منك ومن نهجك فهذا ديدنهم وهذا شأنهم وهجيرهم من قبل ومن بعد أنهم يغضبون على من خالف ما هم عليه من الأهواء ولا يرضون إلا أن يكون على أهوائهم فلذلك قال الله لنبيه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذي يميل عن الحق يعني يذهب يمينا ويسارا بعد أن بصره الله سبحانه وتعالى بالخير فإنه ليس له من الله نصير ولي ولا نصير ما في حد ينصره ولا أحد يتولاه بعد ذلك فما لك من الله من ولي ولا نصير فلا يتولاه الله ولا ينصره وإن تولاه أهل الباطل فإنهم لا ينفعونه وإن تولاه الشيطان فإنه لا يعينه ولا ينفعه في الخير بل يدفع به إلى الشر فهم يحرصون على أن تكون على أهوائهم وعلى أن تكون على ما هم عليه من الشر والعياذ بالله فحذر الله نبيه محمد والتحذير له ولأمته ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من, الحق من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فلا يتولىك الله ولا ينصره وإن تولىك أعداء الله فليس بنافعيك قال اختصموا إلى رسولنا فغضب وقالوا لا نرضى بغضائك ولا نأخذ بدينك فأنزل الله تعالى فغير دين الله يبغون أنا انظر تفسير القرطبي إلى والمحقق ما تكلم عليه أو ظنه أعرض عنه من طريق الكلبي من طريق الكلبي ذكر القرطبي انتهينا إذا كان من طريق الكلبي انتهينا أحسنت هذا لا نعلم له سببا منصوصا عليه ولا شك من القرآن له أسباب ينزلني أسباب مثل هذه الآية فغير دين الله يضغون لكن سبب منصوص عليه لا نعلمه فمن الآيات ما لها أسباب منصوص عليها ومنها ما لها أسباب لكن لا نعلمها ما ذكر التنصيص على هذا السبب والآيات في سياق أهل الكتاب في سياق أهل الكتاب فلا شك أنهم أبعد الناس وأرغب الناس عن دين الله سبحانه وتعالى ليس فيه عن دين الله أرغب الناس عن دين الله فغير دين الله يبغون فهذا يتناول أهل الكتاب وغيرهم من من رغب عن ملة محمد عليه الصلاة والسلام فليس خاصا في أهل الكتاب وإن كان السياق فيهم فإنه يشمل غيرهم أما سبب منصوص هذا السبب كما علمت من طريق الكلب قال غراب جعفر وأهل البصرة وحفص عن عاصم يبغون هذه القراءة التي عندنا بالياء يبغون يطلبون يريدون بلياء لقوله تعالى فأولئكهم الفاسقون أي بلياء لتي الغيبة بدل قولي فأولئكهم الفاسقون فهذا هذه الآية أو ختام الآية يؤيد هذه القراءة. يعني قبل الآية قصة هذه فأولئك هم الفاسقون ما قبلها يؤيد هذه القراءة فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون أي هؤلاء الفاسقون الذين تكلم الله سبحانه وتعالى عنهم أخبر محمدا صلى الله صلى الله عليه وسلم بهم فمن تولى بعد ذلك فسياق سياق غيبة والإخبار عن غائبين فقال الله بعد ذلك يبغون ولم يقول تبغون ويجوز الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ما فيه مانع لكن هذه القراء يؤيدها ما تقدم من السياق أو من السباق يؤيدها السباق فأولئك هم الفاسقون قال قرأ أبو جعفر أهل البصرة وحفص عن عاصم يبغون بنيان قونه تعالى فأولئك هم الفاسقون وقرأ الآخرون بالتاء لقونه تعالى لما آتيتكم والقراءة أن لهما ما يؤيدهما فيما تقدم قراءة التي عندنا يؤيدها فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم فاسقون هذا إخبار عن غائبين والقراءة التي عند غيرنا من السبعة فيها يؤيدها فأولئك يؤيدها لما آتيتكم لما خاطبهم فيما تقدم فقال أفغير دين الله تبغون بعدما أتيتكم هذا الكتاب وأتيتكم العلم أفغير دين الله تبغون بعد هذا حجة الله قائمة عليكم فإذا القراءتان مؤيدتان بما سبق من الكلام لذلك كانت كلتاهما سبعية قال لي قوني تعال فأولئكم الفاسقون وغير الآخرون بالتالي قوني تعال لما أتيتكم وله قول وله أسلم خضع وانقاد وله أسلم أي خضع وانقاد لله جل وعلا فمنهم من خضع طوعا ومنهم من خضع كرها, كرها كما سيأتي في الآية قال وله أسلم الاستسلام هو الخضوع ذلك كان الإسلام تعريفه الخضوع لله والانقياد بالطاعة والخلص من الشرك هذا من أحسن تعريفات الإسلام الخضوع لله والانقياد له بالطاعة والاستسلام له سبحانه وتعالى. فهذا تعرف جميل يذكرون نحو هذا الخضوع لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال قوله من أس من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وفي في المقصود بهذا. المقصود بالخضوع والكره, والكره في ست أقوال بالخضوع والكره لهذا الشيء كما سيأتي قالوا واختنه في قونه طوعا وكرها قال الحسن أسلم أهل السماوات طوعا هذا قول في قونه طوعا وكرها طوعا هم أهل السماوات أسلموا طوعا وكرها أسلم من, من في الأرض بعضهم طوعا وبعضهم, طوعا وبعضهم كرها وهذا تفسير جيد فالطوع والقياة قال خضعه من في السماوات والأرض طوعا وكرها فالطوع الانقياد والاتباع بسهولة والكره ما كان بمشقة وإباء من النفس هذا يحفظ المعنى الطوع والكره الطوع الانقياد والاتباع بسهولة انقياد والاتباع بسهولة هذا الطوع والكره ما كان بمشقة وإباء من النفس وما ينقاد لك بسهولة وإنما بكره ومشقة وإباء من النفس فهو على خلاف الأول الأول انقاد وبسهولة كما يقال والثاني انقاد لعاك مع مشقة وإباء من النفس وكما جاء في الحديث إنه من الناس من يدخل الجنة بالسلاسل يدخل الجنة بالسلاسل ما ينقاد لك بسهولة لكن ربما مع السيف ومع الجهاد ومع هذا ينقاد بعد ذلك ويسلم وعلى خير يعتبر يعتبر على خير إذا انقاد بعد ذلك وإن كان في قياده شيء الامتناع في أول الأمر والمشقة والعسر لكن رجع إلى انقياد بعدها هذا انقاد لكن مع شيء من الكرة. قال والكره ما كان بمشقة وإباء من النفس واختلف في قوله طوعا وكرها أي في الطوع والكره على ستة أقوال قال الحسن أسلم أهل السماوات طوعا وأسلم من في الأرض بعضهم طوعا وبعضهم كرها خوفا من السيف والسبي هذا القول الأول نكر عن الحسن أسلم من في السماوات فالمقصود بقونه طوعا هم أهل السماوات أسلموا طوعا والمقصود بقوله بعد ذلك كرهن بالنسبة لأهل الأرض منهم من هو داخل مع الأول أسلم طوعا كأهل السماوات ومنهم من أسلم كرهن من أهل الأرض وهذا الواقع في الأرض كما تعلمون أما أهل السماوات فهم الملائكة أسلموا الله سبحانه وتعالى طائعين منقادين راغبين في هذا الذي أمر به وأهل الأرض منهم من أسلم طوعا ومنهم من أسلم كرهن قال وأسلم من في الأرض بعضهم طوعا وبعضهم كرها خوفا من السيف والسبي وقال مجاهد طوعا المؤمن أسلم طوعا المؤمن وكرها ذلك الكافر أسلم كرها ميلا لكن أكلها فدخل فيه بعد ذلك ومحتمل أنه أسلم كرها من حيث انقيض ظله حيث انقيض ظله لله سبحانه وتعالى كما سيأتي وقال مجاهد طوعا المؤمن وكرهن ذلك الكافر بدليل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها انظروا لنا زاد المسير يا أخوان زاد المسير ابن جوزي ذكر استاغوان بعد هذا عندنا زاد المسير يؤتى به إذا كان عندنا في معاني أو في معنى طوعا وكرها عندنا يا أبا عبد الرحمن زاد المسير طيب إذا كان عنده أحد في جوانه يأتي لنبي الأغوال الستة التي أشار إليها رحمه الله في طوعا وكرها جهاز هذا قال بدليل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وظلالهم يسجد لله سبحانه وتعالى وإن أبوا فإنه ساجد لله جل وعلا وقيل هذا يوم الميثاق حين قال لهم ألست بربكم قالوا بلى وهذا قول أيضا ثالث أن هذا يوم الميثاق سجدوا لله سبحانه وتعالى طوعا وكرها ألست بربكم قالوا بنا الكل قال بلا وهذه الآية ينزلها كثير من أهل العلم عن الميثاق الله أخذ عليهم الميثاق وقال لهم من ضمن المثاق ألست بربكم قالوا بنا والجميع سجد لله طوعا وكرها في يوم الميثاق، واستسلموا له سبحانه وتعالى فمنهم من جعل هذه الآية في المثاء يوم الميثاق، لما أنزلهم أو خرجهم استخرجهم الله استخرجهم الله من ذرية أبيهم آدم قال لهم ألست ربكم؟ قالوا بلى فسجدوا لله طوعا وكرها يوم الميثاق، وهي يوم الاستخراج من ذرية آدم قال وقيل هذا يوم ميثاق حين قال لهم ألست بربكم قالوا بلى فقال بعضهم طوعا وبعضهم كرها قال هذا بعضهم طوعا بلى وبعضهم كرها فهذا السلام ويدعام لكن على كراهه وأما الخير فقالوا ذلك طوعا بلا وقال بعضهم ذلك كرها وقال غتاذ المؤمن أسلم طوعا فنفعه والكافر أسلم كرها في وقت البأس فلم ينفعه وهذا قول آخر أن إسلام الكافر وقت البأس وعند نزول البأس وهذا إسلام لا ينفع هذا إسلام لا ينفع هذا قول رابع المؤمن أسلم طوعا فنفعه وقبل البأس نزول البأس ونزول الموت والعذاب ونزول العذاب أسلم المؤمن طوعا والكافر لما رأى بأس الله سبحانه وتعالى أسلم غير قائع لله جل وعلا قال والكافر أسلم كرها في وقت البأس فلم ينفعه قال الله تعالى فلم يكو ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا منفع هذا الإيمان وقال الشعبي استعادتهم به عند اضطرارهم استعادتهم به عند اضطرارهم كما قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وقال الكلب طوعا الذي ولد في الإسلام وكرها الذي أجبر عن الإسلام ممن يسبى منهم فيجاء به في السلاسل هذه كلها أقوال في قوله سبحانه وتعالى والله أسلم من في السماوات الأرض طوعا وكرها في معنى طوعا وكرها ذكر هذه الأقوال رحمه الله فما هو القول الأول طوعا وكرها طوعا من في السماء والأرض أسلم أهل السماء طوعا وأسلم من في الأرض طوعا وكرها فبعضهم طوعا وبعضهم كرها وهم الكفار طيب أهل الإيمان أسلموا وأدعنوا لله جل وعلا وليك أسلموا خوف السيف والسبي وقال مجاهد طوعا المؤمن وكرها ذلك الكافر أحسنته وقيل طوعا وكرها يوم المثال أحسنته فقال الله لستم ربكم قالوا بلى بعضهم قال هذا طوعا وبعضهم قال هذا كرها وقال غتاده المؤمن أسلم طوعا فنفعه والكافر أسلم كرها في وقت البأس فلم ينفعه فلم يقوي ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا انظروا لنا تفسير لما رأوا بأسنا هل المقصود به يعني يوم القيامة أو المقصود لما حل العذاب صاروا في الموت وفي الغرغرة ما نفعهم هذا الإمام انظروا لنا تفسير لما رأوا بأسنا لأنه إذا أسلم ورأى شيء من الآيات والعذاب وإنقاد لله سبحانه وتعالى وطاع الله أسلم يرجع أنه ينفع الإسلام. طيب هذا زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله قال والمراد بدين الله دين محمد صلى الله عليه وسلم وله أسلم انقاد وخضع طوعا وكرها أو و الطوع هاكا طوع معه الطوع والانقياد بسهولة والكره الانقياد بمشقة وإباء من النفس كما هنا وفي معنى الطوع وفي معنى الطوع والكره ستة أقوال هكذا ضمها هنا الطوع والكره على حكاية الآية الموجودة ستة أقوال أحدها أن إسلام الكل كان يوم الميثاق طوعا وكرها روه مجاهد عن ابن عباس أعمش عن مجاهد وبه قال السدي والثاني أن المؤمن يسجد طائعا والكافر, والكافر يسجد ظله وهو كاره كما في الآية وظلالهم بالغدو والآصال يسجد لله وهم كارهين ما يردون حتى الظل يسجد الله سبحانه وتعالى ولكن الله جل وعلا جعل ظلهم يسجد له سبحانه كما ذكر هنا في هذه الآية الله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكره وظلالهم بالغدو والأصال أي يسجد يسجد لله جل وعلا ظلالهم بالغدو والأصال وهذا قول جيد أن المقصود بالمؤمن يسجد طائعا والكافر يسجد ظله وهو كاره وما يريد أن يسجد لله سبحانه وتعالى كما في الآية الأخرى أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا وهم داخرون يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا صحيح الظل يسجد لله سبحانه وتعالى فيكون سجود الكافر هو سجود الظل سجود الظل له هو حول السجود ولا يسجد الله سبحانه وتعالى فيكون سجوده هو سجود ظله كما قال الله سبحانه وتعالى وظلالهم بالغدو والاصال وهكذا الآية التي أشرنا إليها يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال وهم داكرون قال والثاني أن المؤمن يسكن طائعا والكافر يسكن ظله وهو كاره روي عن ابن عباس ورواه ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد والثالث أن الكل أقر له بأنه الخالق كلهم أسلموا له وأذعنوا له هذا معنى السجود طوعا وكرها أن الكل أقر له بأنه الخالق وإن أشرك هؤلاء فإنهم يقرون بأنه الخالق أن المحي المميت لآخر من أمور الربوبية قال والثالث أن الكل أقر له بأنه الخالق وإن أشرك بعضهم فإقراره بذلك حج عليهم في إشراكه هذا قول ابن العالية ورواه منصور عن مجاهد والرابع أن المؤمن أسلم طائعا والكافر أسلم مخافة السيف هذا القول الرابع طوعا وكرها أن المؤمن أسلم طائعا والكافر كرها أي أسلم مخافة السيف وهذا قول الحسن والخامس أن المؤمن أسلم طائعا والكافر أسلم حين رأى بأس الله حين رأى بأس الله والكافر أسلم حين رأى بأس الله كما تقدم فلم ينفعه ذلك فلم ينفعه بذلك الوقت حين رأى البأس ولم يكن طائعا الله في هذا الإسلام وإنما لما رأى البأس أسلم مثل أولئك إذا ركبوا في الفلق دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فإذا يشركون هؤلاء ما ينفعهم ذاك الإسلام ما ينفعهم ذاك الإسلام وذاك الدعاء أبدا لأنهم رجعوا إلى الشرك والعياذ بالله قالوا الرابع المؤمن أسلم طائعا والكافر أسلم والخامس أن المؤمن أسلم طائعا والكافر أسلم حين رأى بأسها الله فلم ينفعه في ذلك الوقت وهذا قول قتادة والسادس أن إسلام الكل خضوعهم لنفاد أمره في جملتهم هذا القول الخامس أن خضوع الكل هو نفاد أمره سبحانه نفاد نعم أمره في الجبلة فلا يقدر أحدهم أن يمتنع عن جبلته أبداً عما جبل عليه. قال السادس أن إسلامه الكل خضوعهم لنفاد أمره في جبلتهم لا يقدر أحدهم أن يمتنع من جبلته. طيب جبله عليها أو من جبلة جبله عليها ولا على تغييرها ما يستطيع أحد أن يخرج عن هذا الأمر الجبلي كما يقال. فشيء جبلك الله عليه لا تستطيع أن تخرج عنه فكلهم أسلموا له في هذا الجانب أي خضعوا له وانقادوا لأمره فيهم سبحانه وتعالى وما ركب فيه من الجبلة فليستطيع أخرى يخرج عن أمر جبلي هذا خضوع الكل لله سبحانه وتعالى فيما جعل الله من نفاذ الأمور في الجبلة وصحيح ما يخرج الشخص أبدا عن أمر جبله الله عليه سبحانه وتعالى هذا خضوع جميعه ولا على تغييرها هذا قول الزجاج وهو معنى قول الشعبي إنقاد أو طيب وهو معنى قول الشعبي إنقاد كلهم له هذه ست أقوال ذكرها رحمه الله ورتب ترتيبا جميلا أحسن من هذا الترتيب الذي هنا مرتب بهذا الترتيب الجميل في زاد المسير والحاصل أن الجميع إنقاد الله سبحانه وتعالى وأسلم له على ما ذكر من الإسلام في معاني الإسلام للغياد هنا فمنهم من أسلم طوعا ومنهم من أسلم كرها ومن إسلام الكافرين كرها سجود ظلهم بالغدو والأصال كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ومن إسلام الكافرين كرها أنه إذا رأوا الباس أسلموا وإذا رأوا نزل العذاب الشدة أسلموا فهذا يحصل من الكافر ومن اسلام الكافر كرهن خوف السيف و السبي خوف السيف و السبي فإنه ربما يسلم كرهن خوفا من السيف و من السبي هذه كلها المعاني صحيحه. طيب هذا ان شاء الله نكتفي به انظروا لن آية هذفة لما رأوا بأسنا هل هي في قوم معينين نزلت هذه الآية فلم ينفعهم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا هل هي في معينين نزل بهم العذاب فرأوا بأس الله سبحانه وتعالى فلم يكن ينفعهم وإلا من رأى العذاب وآمن وانقاد رجى أنه ينتفع بهذا الإيمان قال قوله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا أي في تلك الحال وهذه سنة الله وعادته التي قد خلت في عباده أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنوا كان إيمانهم غير, غير صحيح ولا منجيا لهم من العذاب وذلك لأنه إيمان ضرورة قد اضطر إليه, إليه وإيمان مشاهدة وإنما الإيمان النافع الذي ينجي صاحبه هو الإيمان لاختياره الذي يكون إيمانا بالغيب وذلك قبل وجود قراء العذاب هذا كلام سعدي رحمه الله تعالى أن هذا إيمان إيمان مكذبين وليس إيمان صادقين يعني إيمان منافقين عندهم نفاق وما هم في هذا الإيمان ومخلصون لله جل وعلا لكن لما شاهدوا العذاب هذا آمنوا وإذا رفع العذاب هذا وإذا رفع العذاب رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشر والعياذ بالله وإلا من آمن استمر على إيمانه عند رفع العذاب فإن قرية يونس نفعها إيمانها لما آمنت لكن هؤلاء متلاعبون إذا رأوا البأس العذاب آمنوا وربما عند رفعه خلاص يتركوا الإيمان عند المشاهدة يلا الله, الله ينجيهم ويزين عنهم هذا البلاء وياتون إلى أنبيائهم أن يدعون لهم كما أتوا إلى موسى أن يدفع عنهم هذا البأس فدعا لهم وهكذا كما أتوا إلى عيسى وكما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا شيء من العذاب والشدة عليهم تلك السنين جاءوا, جاءوا إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم هذا البلاء وهذه الشدة فهؤلاء متناعبون صحيح فلم يكن ينفعهم إيمانه لما رأوا بأسنا وأما من رأى البأس مثلا هو آمن وستمر على إيمانه إيمان مخلص صادق قبل الغرغرة فهذا يرجى أنه ينفعه هذا الإيمان لكن هذا المقصود هو إيمان هؤلاء المتناعبين غير الصادقين في إيمانهم وإذا فيه شيء آخر مزيد على هذا يريد أن نستفيد من هذه الآية فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا هل ذكر هذا يا أخوان في دفعهم من الطرابة أن لكرى الكلام على هذه الآية فلم يقول ينفعهم إيماننا إيمانهم لما رأوا بأسنا قال قوله فلما جاءتهم, فلما جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالآيات الواضحات فريخوا بما عندهم قوله فلما رأوا بأسنا أي عاينوا العذاب قالوا آمن بالله وحده وكفرنا بما قلنا به مشركين أي آمننا بالله وكفرنا بالأوثان التي أشركنا أشركناهم في العبادة فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فلم ينفعهم إيمانهم بالله عند معاينة العذاب وحين رأوا البأس سنة الله التي قد خلت في عباده سنة الله مصدر لأن العرب إلى آخره نفس كلام السعدي رحمه الله أفسك السعدي، إلا عنه نقلع عن قرطبي رحمه الله ذات الله قريب منه إلهنا سبحانه الله وحمده لا إله الله نستمر